اجِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْصَى وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ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 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا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 فغلبوا هنالك وينقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين